فَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُمَتَّعُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُم قُوَّةً ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرميئين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إنا نقول إن اعتراك بعض آلِيتنا بسوء قال إني أشهد الله وشهد أنني وشهد أنني بريء مما تشركون من دونه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 مستقيم، فإن تولوا فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم، ولا تظرونه شيئا، إن ربي علىكم لشيء حفيظ ولم. وما جاء أمرنا نجينا هودا, نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليل وتلك عادوا ان جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلا واتبعوا وَاصْرُصُ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَاتَّبِعُوا فِي غَادِي الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَذِيرٌ قومه